بسم الله الرحمن الرحيم نوقف الطريق الى <متصفيق> الله يقدم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله و... ده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وصلى الله عليه وسلم اما بعد المثالة الثالثة التي افترقت فيها فرق الأمة هي مساله القضاء والقدر مساله كلام مصنف فذكر هو الاسماء والصفات وذكر الايمان والوعد والوعيد قال وفي باب افعال الله واقداره افترقوا الى جبريه غلاه وقدريه نفح هذه مساله اكبر المسائل التي شغلت عقل الانسان عبر التاريخ المسلم والكافر و تكلم فيها الفلاسفه من جميع الديانات والملل ذلك ان الانسان خلقه الله سبحانه وتعالى وبعد ادراكه يشعر بان له اراده وقدره واختيار يفعل بها افعاله وفي نفس الوقت يجد امورا تقع فيه وحوله في العالم وفي هذا الوجود لا قدره له ولا اختيار عليها ويشعر بامر قاهر فوقه واسباب كفر بعض بني ادم بوجود الله عز وجل اصلا هي قضيه القضاء والقدر يعني العلاقه بين اراده الانسان وبين اراده خالقه سبحانه وتعالى فبعضهم حلل الاشكال بانه لو كان هناك يعني خالق رب لهذا الكون فلا بد ان يكون امره نافذ وارادته نافذه فكيف يأمر الناس وينهاهم وأفعالهم ليست إلا مجرد أثر من آثار إرادته فكيف يكون هناك تشريع فكيف يكون هناك دين واما أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى لأجل أنه يشعر بوجود إرادة لنفسه وهذا أظنه كسبب يعني كفر ماركس تاسيسه يعني ضمن مذهبه الشيوعي ان من اسس هذا المذهب الذي يعني اللا دينيه وان انكر وجود الله سبحانه وتعالى مع ان المذهب اصلا اقتصادي لكن اضم الى ذلك هذه مساله لاجلي يعني نظرته الفلسفيه الكافره في هذا الباب بالاضافه الى ذلك عقيده القدريه من اوائل ما ظهر من انحراف في الامه الاسلاميه بعد رسول صلى الله عليه وسلم وقد وردت الاحاديث يعني بذم مجوسي هذه الامه هي احاديث على مقارب فيها لها طرق متعدده فتحثنا بعضها بعض اهل العلم بالحديث و ثبت في الصحيح ان الخضريه نفات القدر سمو قدريه لن فيه انقدر او نسبتهم القدر الى انفسهم فهم يصنعون اقدارهم في اعتقادهم نفات القدر ظهروا في اواخر عصر الصحابه رضي الله عنهم كما ثبت في الصحيح ادره مسلم في اول صحيحه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما سئل عن من يقول أن لا قدر وأن الأمر أنص فقال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم أنهم براء مني والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أرخذ أحد ذهبا ما قبله الله في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وأيضا الجبرية الغلا ظهروا في عصر التابعين وما بعده كرد فعلا منكر على ظهور بدع القدر وان كانت البدعه الاولى لم تعمر كثيرا لشده جرئه اصحابها في نفي القدر يقولون لا قدر صراحه فهذا يخالف صريح القران ان كل شيء خلقناه بقدر وتواتر صدنا فكفرهم المسلمون واخرجوهم من بينهم فلم ترج هذه البدعه الغاليه جدا وانما تسترقت بدثار اثبات القدر ونفيه في الحقيقه وذلك بنفي خلق الله عز وجل افعال عباده وارادته وقدرته الشامله افعلهم الاختياريه والاضطراريه تبنى هذا المذهب المعتزله ومعلوم تسلطهم مده من الزمن على المسلمين وعلى يعني طرق التعليم والتدريس والخطابه نحو ذلك لكن سرعان ما زال اثرهم بحمد الله وعاد الناس الى السنه مره ثانيه ولكن بقيت هذه الاثار في الرافضه خصوصا فان الرافضه رؤوس من رؤوسهم من مفات القدر الشيعة رؤوس من رؤوسهم ان رؤوسهم انه فات القدر وما زالت كتبهم موجوده الى وقتنا هذا وكان كتب المعتزله و بالتاكيد عندما حدث ما يسمى بعصر النهضه الاوروبيه والتي فلسفتها طبعا هي انحطاط في النهايه تماما فلسفتها يركزون بشده فانا ما انا قدره الانسان الا نهائيه وعلى اثبات ان الانسان قادر على كل شيء وان وعامتهم ينكرون امر القدر ولو في الرد على الكنيسه و يعني الدين في الجمله تاثر بهذا قطاعات عريضه جدا من المنتسبين للاسلام بعد الهزيمه النفسيه امام الغزو الفكري الغربي وأصبح في قطاعات كبيرة كما ذكرنا من أساتذة الجامعات ومن مسمونا بالمثقفين من مسمينا بالمثقفين من ينكر القدر بدرجات متفاوتة بل وظهر من يعيد نشر الكتب الاعتزالية باسم العدل والتوحيد ويقول أن هذا من تراث العقلانية الإسلامية ويحبذ يعني ليه الناس قراءه هذه الكتب والبعض من يعني لا ممن لا يفهم اعتقد عقائد المعتزله وان سماها باسم اهل السنه الجهل عظيم وشديد وكل احد ربما ان يختار ما يشتهي ويتسمى باي اسم حتى تسمى الامور بما يناقضها من الاسماء لذلك حصل خلل كبير جدا ولا زالت البدعه المقابله لبدعه القدر بدعه الجبر لها اثار سلبيه خطيره على عامه الناس من المسلمين وما زال الاحتجاج بالقدر على المعاصي وهو احد ابرز سمات بدعه الجبر ما زال موجودا خصوصا مع تبني الصوفيه لعقيده الجبر ف يعني كلا البدعتين بدعه العلمانيين المتأثرين بالغرب وبدعه الصوفيه المولوده قديما وحديثا يعني على طرفين نقيض ولكن لها تاثيرها البالغ في قطاعات عريضه من المسلمين ولذلك هذه المساله ما زالت تحير الكثيرين جدا من المسلمين ومن ابنائهم وما زالت المساله غامضه مع ان القران بيناها اتم بيان ولكن تحتاج ذلك الى فهم والى علم واهل السنه وسط في باب افعال الله عز وجل واقداره بين طرفي النقيض بين الجبريه الغلاء وبين القدريه النفع وهم يثبتون اهل السنه يثبتون مراتب القدر كلها كما دلت عليها ادله الكتاب والسنه فهم يثبتون علم الله عز وجل الاول السابق على ولود المخلوقات الذي وصفته من صفات الله عز وجل كما قال عز وجل وكان الله بكل شيء عليم لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما ويثبتون كتابه المقادير على مراتبها المتعدده الثابته في الكتاب والسنه ومنها الكتابه في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات الارض ب 50 الف سنه وكل شيء احصيناه في امام مبين ومنها الكتابه على ادم قبل ان يخلق باربعين سنه لانه يعصي وينزل الى الرب وعصى ادم ربه فغوى وكما ثبت في الحديث قال فكيف ترووني على امر قد كتبه الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنه ومنها الكتابه يوم القبضتين مع اخذ الميثاق ميز الله الناس الى فريقين قبض قبضه بيمينه وقال هؤلاء في الجنه ولا ابالي وقبض قبضه في النار وقالها قبض قبضهم بيمينه وقال هؤلاء في الجنه ولا ابالي وقبض قبضه بشماله وقال هؤلاء في النار ولا ابالي وفي احاديث ثابته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بكتابين اخبر انهما من رب العالمين قال الكتاب الذي في يميني هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وقال عن الذي في شمال هذا, أسماء هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم وأمر النسب العمل رغم إخبارهم بأن القدر قد سبق وهناك الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه وذلك كتابتان كتابة عند الاربعين سنتاني واربعين ليلة وكتابة عند مائة وعشرين يوما عند نفق الروح وهناك الكتابة الثنوية في ليلة القدر وهناك الكتابة او التقدير اليومي قال عز وجل كل يوم هو في شان وسمع النبي عليه الصلاة والسلام صريف الاقلام في المعراج الغرب ان مرتبة الكتابة ومرتبه العلم مما يثبت وحده السنه مراتب القدر اما المرتبه الثالثه فهي مشيئه الايمان ومشيئه الله النافذه وقدرته وقدرته الشامله فقدرته شامله لافعال العباد اضطراريه واختياريه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ومع كونه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأل يكن فإنه أمر العباد بطاعته ونهاهم عن مصيرته وشرع لهم الشرائع والمدح والذنب والحب والبغض والثباب والعقاب منه عز وجل مبني على هذا النوع الثاني من الإرادة وهي الإرادة الشرائية وأما نشيئته أو إرادته الكونية هذه متعلقه بما يوجد ويكون سواء احبه او لم يحبه شرعه ام لم يشرعه ثم المرتبه الرابعه وهي الايمان بخلق افعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم كما خلق ذواتهم سبحانه وتعالى فقد خلق لهم قدره واراده بها تقوى فعلهم بها بقدرتهم وارادتهم المخلوق الحادثه تقع أفعلهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين جعل مشيئة العباد تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى وكذا أفعلهم فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله فهو عز وجل يقول قال ان كل شيء خلقناه بقدر وقال الله خلقكم وما تعملون وقال عز دل الله الله خالق كل شيء وقال ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها الى غير ذلك من الادله المثبته لخلق الله لافعال عباده وقدرته ومشي وقدرتهم ومشيئتهم وان قدرتهم ومشيئتهم لها اثر في افعالهم والكل اثر من اثار قدره الله وولايته فبافعالهم فبقدرتهم يفعلون اطعاله وهذا معنى الكسب عند اهل السنه وهو ان العبد يفعل فعله بارادته وقدرته بالاكتساب اكتساب الافعال معناه عند اهل السنه ان العبد فاعل حقيقه يفعل وليس مجرد شيء على المجازيه أما القدرية النفاع فكانوا فرقا بدأوا بالغلو في إنكار القدر جملة ويقولون لا قدر هكذا بالنفي الصريح الواضح لنصوص الكتاب والسنة كعادتهم في كل ما حاولوا به تحريف الدين كما كان غلاتهم في الأسماء والصفات يصلحون بنفي الصفات ونفي القرآن ونفي القرآن فكان كذا غلاة القدريه ينفون القدر جمله فهم ينفون علم الله وكتابه المقادير فضلا عن الاراده والمشيئه وخلق الاعالم وكانوا يغلون الزهد والعلم وشهروا بذلك حتى خدعوا اناسا ك اشبههم الخوارج الذين كانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز بحان جرهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ومع ذلك مرقوا من الدين وهؤلاء الذين كفرهم ابن عمر رجال الله عنه كما دل عليه الحديث إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني وقد أجمع العلماء على أن من نفى علم الله سبحانه وتعالى وقال ان الله لا يعلم الاشياء حتى تقع وكذا من نفى كتابه المقادير فانه يكفر نوعا وعينا فهم هؤلاء القدريه ان نفوا الذين ينفون القدر جمله وبالتالي نفوا علم الله مع ان هذا معلوم من الدين بالضروره ولو تصور انسان يجهل لوجب اقامه الحد عليه قبل بكثير لكن لاجل ان هذا معلوم لدى المسلمين عموما ومستفيض فيهم ان المسلمين كلهم يعلمون ان الله يعلم الاشياء قبل وقوعها فاتفق اهل العلم على ذلك على ان منكر مرتبتي القدره عالم ممكن مرتبتي العلم والكتابه كافر نوعا وعينا خارج من المله كما ذكرنا الذين يصرخون بان لا قدر ثم خف ذلك كما ذكرنا لرفض المسلمين لهذه البدعه والمعتزله تلقوا عقيده نفي القدر عن عمرو بن عبيد وبشر المريسي وامثالهم ممن يعني اظهروا هذه البدعه وانتشرت زمنا واثرت على الكثير من المتكلمين والمتفلسفه وربما بعض المحدثين ف اثبتوا العلم والكتابه ونفوا القدره والمشيئه وخلق افعال الابد نفوا المرتبه الثالثه الرابعه وصرحوا بان العباده هم الذين يخلقون افعالهم وانه لا سلطان لله عز وجل على افعالهم الاختياريه وان الله لم يرد اراده كونيه لم يرد شيئا من هذه المخالفات لشرعه من الكفر والفسوق والعصيان وانهم هي وحده اراده الانسان ومنهم من بدا بنفي اراده الله للشر معني ان الله لم يخلق الشر قالوا ذلك وانما خلقه الناس اذا سموا وجوس ثم بعد ذلك تطور بهم الى التزام اللازم وهو ان الله لم يخلق الخير ايضا وان الافعال كلها مخلوقه للانسان او لمنفع لها وانها من صنعه وهذا في الحقيقه يستلزم نفي العلم او يستلزم نفي الكتابه كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ذلك وهو اقدم ما نقلت عنه العباره ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا وذلك كما ذكرنا أنه كانوا يقولون بعلم الله السابق فيقال لهم يعلم الله أن إبليس عصي وأن فرعون عصي وأن أبى جهل عصي ويكفرون به فإن قالوا لم يعلم كفروا لتواتر ذلك وإن أقروا به وقالوا يعلم خصموا غلبوا في الحجة وقيمت عليهم لازل انه طالما اقر بان الله يعلم ذلك ويقر بان الله خالق الذوات يقر ان الله خلق ذوات هؤلاء بقدرته وانه عز وجل كان قادرا على عدم خلقهم فلا بد ان يقول هو اراد ذلك لانه لو اراد الا يوصا لما خلقهم وهو قادر على ان يخلقهم وعلى ان لا يخلقهم فكان مع علمه سبحانه وتعالى بانهم معصونه لا بد ان يقر رغم عنه بان الله قد اراد فضلا على الادله المتكاثره في كتاب الله بذات مشيئته وارادته سبحانه وتعالى وان كانوا قد صلطوا عليها التاويل الباطن الذي وتحريف الكلمه عن موضعها الا انهم في النهايه يعجزون في الحجج ولا يستطيعون مواجهه اهل سن وان كان خداه الناس كما ذكرنا باظهار الفقر والعباده وباظهار انهم يدافعون عن عدل الله عز وجل وانه يثبتون عدله لانه يكون ظلما ان يحاسب الناس وقد اراد لهم قدرا معينا وظنوا ان اثبات القدر يلزم منه نفي اراده الانسان او يلزم منه نفي قدره الانسان وفاءه الاختياري هذا باطل فان الله عز وجل هو الذي اراد ان يخلق الانسان وان يخلق له قدره واراده بها يقع فيها بمعنى ان الله هو الذي جعل افعالنا نوعين نوعين نوع اضراري لا قدره الانسان عليه كدق قلبه وموته وحياته وتحرك امعائه وجريان الدم في عروقه وجعل هو عز وجل افعال اختياريه اخرى وعند التامل اتجد احتمالاً لهذه العقيده الفاسده عقيده نفي القدر ذلك ان الانسان بالقطع يولد معدوما اولا يكون معدوما القدره والاراده لانه كان من ماء مهين ثم ولد له بعد ذلك مؤهلات تؤهله لكي لكي يكون له قدره وتخلق فيه شيئا فشيئا بالتدريج يولد لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء لا يد تضطش ولا رجل تمشي ولا عقل يعقل يولد معدوما وانواع القدره اقصاها عنده في تلك اللحظه الاراديه الاختياريه انه يمس ثدي امه او يحرك يديه حركات لا يدري معناها ولا اشعر بها وان كانت هي اراديه في جنسها ك يعني لو سبها بحركات البهائم فإنها حركات إرادية فالبهيمة تحرك رجلها وتسكتها وتجلس وتقوم وتقعد لكن بلا وعي في النهايه لكن يوجد للانسان ذلك بالتدريب ذلك الوعي وذلك الادراك بالتدريب ويبدا بشعور من شعوره بنفسه وينمو هذا الامر الى ان يدرك ويبلغ قوته وقدرته مداها وبلغ يبلغ اشده مع ان بلوغه الاشد واكتمال القدره ليس في قدرته سبحان الله يعني لابد ان تنظر إلى الامرين مع بعض بلوغ الاشد هذا نمو الانسان ونمو عقله بامور ليست في ارادته ولا قدرته ولا يعني يملك هذه نفسه بل يجد نفسه قد حدث فيه ذلك حتى الشهوات مردوها في النهايه الى امور تقع فيه رغم ان وتدفعه إلى أفعال معينة ولكن وقوعها في قلبه ابتداء في نفسه في باطنه الجوع يدد نفسه جائعا يدد نفسه عطشانا يدد نفسه راغبا في الجنس الآخر بعد مدة لكن يظل مثلا عشر أو خمسة عشر عاما لا يشتهي الجنس الآخر ولا يدرك فيه شيء حسب سن البلوغ إذا بلغ بدأ يشتهي يا يعني ساعات محدوده من ولادته يشعر بالجوع ويبكي ويطلب اللبن طعاما وشرابا فسبحان الله الانسان يجد في نفسه ذلك وهي دوافع محركه حب التملك يولد في قلبه جلدا يولد لا يدري شيئا عن عما هو ملكه وعما ليس ملكه ثم وهو طفل لا يتذكر عندما يكبر هذه السنين بالكليه هذه اقضى حاجه ارتكبها وتمك يعني سنتين او ثلاثه مواقف محدوده جدا لحظات معدوده ولا تتذكر بقيه سنين عمرك هذه الثلاث الاولى يبدا اذا يدرك شيئا من يعني ويتذكر عندما يبلغ الرابعه الخامسه اذداد السادسه والسابعه وتستقر بقى المعارف في ذهنه بعد ذلك لكن يعني ما حركه وما وقع في قلبه وما كان من يعني ادراكات في تلك في هذه هذه السن كان محدودا جدا الغرض المقصود ان الانسان اذا بلغ اشده واحس بالقطع بوجود القدره والاراده ولكن هو لا يملك ذلك لنفسه مع انه جازم بكلا الامرين بوجود قدره واراده له يفعل بها افعاله وفي نفس الوقت جازم بانه لا يملك ذلك لنفسه وهذا كاف في الجمع بين الأمرين عند العقلاء العقل الإنساني لا يصل إلى حقيقة الإمام القدر إلا من خلال استضاء بنو دون الكتاب والسنة وهو أن الله قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالعبد فاعل وله مشيئة فاعل الاستقامة وهو شاء أن يستقيم والله قد شاء له ذلك وأقامه ففعل الله غير فعل العبد افعال الله جعل العباد يفعلون وهو كما ذكر ما هو الذي اراد ان يجعلها اختياريه ولو اراد ان يجعلها اضطراريه لفعل لكنه هو الذي اعطاه قدره واراده بها يقع افعالهم بها تقع افعالهم الغرض المقصود ان الفرقه القدريه النفاه منهم كان الغلاء في النفي وهؤلاء كفار روعا وعينا والفرقه التاليه لهم هم القدريه من المعتزله اوتريم الذين ليسوا بغلاة الذين يثبتون العلم والكتابه وينفون القدره والمشيئه وخلق افعال العباد وللعلم ان هذا الامر موجود في كثيرين من الناس وحتى من الدعاه والمشايخ ممن يعني يريد ان يقرب الناس الاسئله فيضرب لهم امثله تدل على هذا الاعتقاد الفاسد وهو نفي قدره الله على افعال العباد الاختياريه يقول بعضهم أن الإنسان هناك أفعال اضطرارية هي تحت مشيئة الله ودى القدر وهناك أفعال اختيارية هذه الإنسان فيها حر مختار لا دخل لأفعال الله به فيها ومثال التنميذ والأستاذ أظنه مثال مشهور يستعمله الكثيرون في التقريب والحقيقة أنه تقريب عقيدة معتزلة إلى أذهان الناس وهو أن أستاذا له تلامذة يعرف مستواهم جيدا تعقد لهم امتحانا وقبل الامتحان وضع الدرجات التي يعلم انهم سوف يحصلون عليها مسبقا وهو يعلم كيف سيجيب هذا وسيجيب هذا ولكنه لا دخل له بهم حين كتابتهم للامتحان فلما امتحنهم وصحح الامتحان كانت الدرجات التي حصل عليها نفس الدرجات التي كتبها قبل الامتحان مثال مشهور من كتاب الشيخ الشعراوي في القضاء والقدر كان من اوائل ما طرقت طلعت القضيه يعني على الناس في يعني جعلت يعني الرجل له منزله كبيره عند الناس من ضمن هذه المسائل هذه القضيه وهذا في الحقيقه يريده اثباتا للعلم والكتابه ونفيا للقدره والمشيئه وفعل الله فيهم فيقول لك ده هو ما لا دخله له به يعني مش هو اللي خلاهم يكتبوا صح او غلط يعني مش هو الذي جعل العبد هذا مقتديا وهذا ضالما ولم يضل ولم يهدي بل علم فكتب ولكن لا سلطان له على يد هذا وعقله حتى يكتب اجابه صحيحه ولا على عقل هذا ويدي ويدي حتى يكتب اجابه خاطئه فهو لم يهدي ولم يضل في الحقيقه فهذا كلام المعتزله وان كان كثير من الناس يظنه هو الذي يقرب المساله للناس كما ذكرنا وسائل تقسيم الافعال الاضطراري واختياري التقسيم ضروري مشعور به ولكن يقول ان القدر متعلق بالاضطراري واما اراده الانسان متعلقه بالاختياري ده معناها ان القدر مرجوع باختياري وهو سر المساله كلها في الاختياري وفي حد عائل هيقول وانا قلبي بيجري بيدق غضب من عني ودمي بيجري برضاي وفي حد داير هيسأل ده دا. كل العقلاء يقولوا قلبنا بيدق غصب عننا والدم بيجري في غصب عننا واتولدنا غصب عننا وهنموت غصب عننا وفي حد بيقول لا انا ما كنتش عايز اجي انا هستنى شويه اتاخر للاصول القادمه ولا كنت اجي بدري شويه كل العقلاء يقرون بذلك لكن السؤال اصلا ورد النزاع في المساله على افعال الايه الاختياريه ان ده قتل وشرب وزنى وده عبد الله ده عبد غيره دا صلوا ولا ما صلواش ده لعب وده اطاع وده عصى هي دي الـ الـ الـ الامور التي يتنازع مسبيها وهي موضع الخلاف مع القدريه انه ف فلا نزاع بين اهل السنة انها تحت اراده الله وقدرته عشان كده قلنا القدره ايه شامله ومشيئه نافذه فيما فيما يحبه عز وجل وفيما لا يحبه ولكن بنؤكد على وجود النوع الثاني من الاراده في صفات الله وهو ان الله اراد شرعا ان يطاع ونهى ان يوصل والمدح والذم وتبرئ الطاع بناءا على هذه الاراده بلوغ الشرع ووجود اراده للانسان وفعل له يلتزم به الشرع فيثاب او يخالف به الشرع في والكل بمشيئه الله الذي اراد ان تكون هناك اراده للانسان اه هو هي المشكله مش في اثبات العلم هو المش... الاختلاف مش في الاثبات الاختلاف معاهم في الايه في النفس مش كده يعني هو المشكله ان هو بيقول اللي هو ربنا يعلم بس ملوش دعوه بيهم بس مش هو اللي خلاهم يجيبوا صح ولا غلط في الامتحان هو عالم وكتب خلاص كده بس المشكله ان هو وده سابق على امتحانهم وعرض له النتيجه بقى بتاع كنترول ده كمان اسوء لان اقول لك ده ما بيعرف ده بعد ما اتعملت لا ده الثاني بيقول لك ده قبل ما تتعمل وهو متوقع بس الفرق بعلم ربنا انه قطع وعلم الناس انه ضمن يعني بتاع كنترول ده غلط اكتر لان بتاع كنترول ده بعد ما الاديه اتصحى اتفعلت والناس جاوبت فهو بتاع كنترول عرف قبل اعلان النتيجه بس لا مش كده قطعا واحده ده ده علم ربنا اسبق يعني مثال الاولان احسن منه في اثبات ايه العلم السابق ان العلم سابق على فعل الناس وده قطعا ان ربنا عليم وسبحانه لكن المشكله مش في الاثبات المشكله في الايه في النفي انه بيقول ان ربنا عالم وكتب بس ملوش دخل بالعباد ولو تجيب الكتاب الشيخ شراح بطله ايه نفس كده اقول لك بقى ملوش دخل بايه بافعال الناس مش هو اللي خلاه يضيع الفلوس اللي هو بقى الولد اللي بعته يجيب كازوزه قاعد عنده ضيف وبعت الولد يجيب كازوزه فقال له بص الولد ده اتاخر ضيع الفلوس وايه ومش عايز يجي عشان كده قال لك هو عرف في كده ان صفاته وعارف ان ولكن هو ما ايه ما خلاهوش يضيع الفلوس مع ما لوش قدره ولا ادخل في ذلك والمعتزله يصرحون بنفي قدره الله على افعال الراز الاختياريه ويقولوا ده ظلم لو ان في قدره لله على افعال الراز الاختياريه يبقى ظلم وليعذره الله انا بضرب اتكلم على المثال ده اكون الشيخ شعراوي نفسه وبيقول كلام في حتت مختلفه عن الحته الثانيه انا بتكلم على الجزئيه دي اللي موجوده في الكتاب ده له كلام ثاني كويس في الحته الثانيه ممكن والحته دي برده جزء من كلام اللي هي مساله الاضلال الثاني والازاغه الثانيه يعني ايه يعني طب الاضلال الاول مش كده وده بقدر وفي ازاغه من الله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم مش كده وزي ما فيه ابتداء اول وفيه ابتداء ثاني فالذين اهتدوا زادهم هدى فهم لما ضلوا اضل لهم طب ضلالهم الاولاني برده ده موضع نزاع مع الايه دول اللي, اللي انت بتتكلم عليهم ده هو ان هم اقروا بالاضلال الثاني دول طائفه من المعتزله اقتربوا من اهل السنه ولو كانوا كملوا السكه كانوا خلاص بقوا ايه كانوا بقى اهل سنه وهو ان يقولوا ان الاولاني ايضا بايه باراده الله سبحانه وتعالى طب يقول طب مش معنى بقى اشمعنى هذا ده واضل ده ما هو ده لا يسألوا عما يفعل لانه يضع الاشياء في مواضعها سبحانه وتعالى رب فاللي بيسال ليه وبيعمل كده عايز يحط نفسه فوق ربنا عشان يحاسبه على تصرفاته اعوذ بالله انت تحت وهو فوق سبحانه وتعالى فالعبد ما يبصش ما ما يبصش ده ان هو ينظر الى افعال الله على سبيل بقى ان نقول طب ليه كده قلنا اقرب حاجه لها انه ان زي ما قلنا كده ان واحد عنده ارض يعني صالحه وفي ارض فاسده فلو ان وضع البذر الطيب في الارض الفاسده يبقى سخيف وغلطان ولكن لابد انه يوضع الارض الطيبه البذر الطيب في الارض الطيبه والعوض الخبيث اللي ما تطلعش ما يحطش فيها البذر الطيب وهي هي مناسبه نسبه كده وافضل مثال في القضيه في قضيه علاقه من فعل الانسان و اراده الانسان وقدره ربنا و اراده ربنا هو مثال الاب والام وايه والولد ان الاب والام دول قدره الانسان وارادته تولد منهم فعله اللي هو الولد والتلاته مخلوقين لله عز وجل وبالتاكيد الاب والام لهم اثر في وجود الولد ومع ذلك مش هما اللي خلقوه ولا هما اللي اوجدوه هما هم تزوجوا فاوجده الله منهم بس لهم اثر وعليهم مسؤوليه وبالتالي لو قوم يقولوا مالناش بنوع ابننا ده هو ربنا اللي خلقه يرزقه مالناش ارموه في الشارع يبقى ظلمه فاللي عايز يقول انا ماليش دعوه اللي هما الجبريه يبقى ايه ظلما بيرموا ابنهم في الشارع انت ابنك مسؤول عنه المهم الموضوع ما دام بنستعرض بس الاطر العريضه للفرق المخالفه والكلام بالتفصيل اكثر كما ذكرنا في الابواب السابقه لان الثاني جاب عقوبه على الاولاني بس الاولاني ما هو في كل المرات كده برده ما هو جميع هي الاذاغه الثانيه لما ز... الاذاغه الثانيه ما كانتش بالفعل منهم ولا كانت بالفعل منهم الاذاغههم الثاني ده ازاغهم الله فزاغوا زي وغمس زيغ ثاني فكان في فعل منهم وزي ما من الفاعل الاولاني منهم كان ايضا باراده الله سبحانه وتعالى <تصفيق> الاثنين بس الاولاني كان مش عقوبه وبالتالي كان الباب ممكن مفتوح لو تاب الثاني بقى بيطبع على قلب فلا يريد التوبه اللي هو الطبع والختم والغل ده ده سد فاكره الاول ما بيقعش الضلال التام ده الا بعد استمرار ومره ومره على الايه على الضلال الأولى يعني بعض لا شك القضية قضية يعني شغلت فكر الكثيرين من المتكلمين والفلسطين فبعضهم اقترب وابتعد فهناك البعض اللي أقر بوجود إرادة يعني بعض اللي هم اقتربوا من أهل السنة من هذا الجانب من جانب القدرية ولكن بقي عليه شيء أيضا زي ما قلنا في اللي أقال إن الإذاقة الثانية دي أقوبة من الله اما الاولريه فمنهم مح فهناك برده ما اقر باراده اجماليه لله عز وجل دون تفاصيل والكلام اللي هو رجحه الجويني في الرساله النظاميه فقال ان اثبات اراده الله معناها نثبت اراده شامله دون ان نثبت اراده تفصيليه لكل ايه لكل فعل انساني وهذا خلاف الادله وما تشاؤون اي اي مشياء الا اي شاء الله فكل مشيئه وكل فعل تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى تفصيلا مش ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يكون الانسان مريدا وتركه بعد ذلك يعني المذهب ده بيقول ان ان ربنا خلق لهم اراده وسابهم وكون ربنا اراد معناه ان جعل لهم اراده هو اللي خلقها وده كلام مش صح هو بيثبت اراده الله في الافعال الاختياريه على طريق ان ربنا اللي خلق الاراده دي لان الانسان وهو يعلم ذلك بس هو مش كل فعل تفصيلي زي بيشبهه يقول لك بنهر بيجري فمش جريان النهر في الجمله اللي شق النهر هو الذي حدده لكن ملوش اراده تفصيليه في كل قطره من القطرات المثل ده مثل خطير وغلط جدا على الناحيه الاخرى بقى الفريق الاخر فريق الجبريه الغلانه صح ممكن اذا تكون ضلاله بسبب معصيه هو يجر معصيه اخرى وشكلا استلف له من عقوبه السيئه السيئه بعدها وممكن يزداد يزداد لغايه ما النفاق الاصغر يبقى اكبر كما قال فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه ايه بما اخلف الله ما وعده وكله باراده الله ما... لا وما تشاؤون الا يشاء الله كل ما من حركه ولا سكون ولا خير ولا شر ولا طاعه ولا معصيه ولا موت ولا حياه ولا ضر ولا نفع في هذا الوجود كله الا باراده الله والكون كله كان عدم يبقى منين ممكن تحصل حاجه الا باراده المريد الاول الذي له الاراده التامه سبحانه وتعالى ده كله كان عدم محض اصلا وبعدين اتبجادله حته بحته تدريجيا لغايه ما حصل بقى ذلك فلا بد ان كل ذره في هذا الوجود لا تتحرك ولا تسكن الا باراده من خلقها وحركها سبحانه وتعالى لا احنا قلنا الحب والبغض والثواب والعقاب مبني على الاراده الهين الشرعيه فكون اراد خلق ابليس معناها انه لا ما لازمش نحب ابليس الله يريد ان يعصى اه مش يحب ان يعصى في فرق بين الاراده وبين الايه الحب يريد اراده كونيه ان يؤصل والا لو اراد الله الا يؤصل ما خلق ايديه انا كده دي في اثبات مشيه الانسان ده كل طائفه من المستدعيين ياخذوا الايات اللي توافق ايه هواهم ما هي توافقهم لانها تدل هواهم ده في شيء من الحق وانا احنا بناخد الحق اللي عندهم بس بناخد الحق اللي عند مخالفيهم وعشان كده بنقول نقول اهل السنه وسط فعلا اللي بياخدوا الحق اللي عندنا دول الحق اللي عندنا دول اللي دل عليه القران في النقيتين هو ده فالجبريه بيتمسكوا الايات فمن يشاء الله يضل ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم من يريد الله اي فهو يريد الله اي هذه يشرح صدره للسلام وما يريد اي يضل لا يجعل صدره يقرا حضره كرمه صوف السماء لازم نقول الحق ده وده حق لازم نقوله ووبالك ونثبت ان ربنا سبحانه على ارادته في الهدايه والادلال النافله في العبادات وهما والايات الكثيره في اضلال الكفار وبلى واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره فمن يهدي بعدنا والايات دي اكثر في اثبات اللي, اللي متعلقه بصفه صفات الله فاللي ذلك جد... نجدها لانها تعريف للعباد بربهم فنلاقيها اكثر من التي تثبت مشيئه الانسان وانكار التي تثبت مشيئه الانسان فعله كثيره ايضا لان القضيه دي, دي قضيه من اول الفاتحه لغايه سوره الناس موجوده من اول الفاتحه فعلا بغاية شروط الناس هذه القضية مطروحة طرح قوي وواضح جدا في القرآن الماضي لأنها قضية أساسية تخيال إن لو إنسان أنفق مثلا أحد ذهبا في سبيل الله يعني يريد وجه الله ولكن مش مؤمن بالقدر عمله غير مقبول عمله حابط ومردود عليه ودخل النار يخلق فيها وليعاده بالله شوف الأمر خطير لأن البدع الكبرى دي بدع بتبقى في طاغية على حيات الإنسان في كل حاجة تفصل عمله في كل حاجة زي الشرك بالله زي الخوارج بيعرو كتير وصموا كتير وسوموا كتير دي اكتر من اهل السنه وكفر او منافقين او على الاقل عاجز ارفاق اصغر كتير جدا منهم خرجوا من النمله بالكليه وكذلك القدريه المفاه والجبريه الجبريه بقى كما ذكرنا منهم اولاء هم ابو هنا الجبريه الغلاء ولا في اثبات القدر الى نفي اراده الانسان ونفي فعل الانسان ودول منهم اباحيه منهم كفار خالص خرجوا بره ال72 فرقه اللي هم الاباحيه من الجبريه فاكرين انتوا الاباحيه من مين من المرجئه اللي قالوا ان الايمان لا دخل له بالعمل فالانسان معلوش انه يعمل الاعمال قال انه يقول ان الزنا حرام ويروح يزني بعد كده زي ما هو عايز فاستحلوا المحرمات ففي برده سكه ثانيه لاستحلال المحرمات من اهل البدع من خلال الايه الجبر ان هو يقولهم ان الانسان اذا شهد قدره الله وارادته فشهد ان ادام اراده الانسان وبالتالي اصبحت افعاله كلها سواء فيقول اصبحت من فائلا لما يختاره مني فافعالي كلها طاعه ليه لانه شاهد اراده الله ويستوي عنده الطاعه والمعاصي اللي بيقول قائلهم ان مشاهده العبد للحكم لم تدع له استحسان حسنه ولا استقباح سيئه السيئات والحسنات كلها زي بعض جاءنا صادره عن جمع عن مشيئه واحده فقط فهذا مطيع وهذا مطيع ووصل الامر عند الاباهيه من كنا كنا الى انه يعد الكبائر كرامات ولا هذا والله والصوفيه الباب ده هو اللي ضل منهم اكثرهم اللي يوصل ان هو يقول لك الشهراني يقول لك من كرامات سيده فلان الفلاني انه كان ياتي البغله في الطريق ولا هذا والله يوقف شيخ البلق وينزله من على البغله وياتيها ويكون شيخ بالك في غايه الاستحياء مكسوف من اللي بيحصل وان لم يفعل تثمرت في مكانه وتثمر هو في مكانه الخطوش خطوغات ما, ما يسيبوا يفعل دي ولا يا دوب ده كلام كفر كفر بواح مش فعل ال... دي مع... دي كبيره من الكبائر لكن الكفر البواح ان هو ايه ان يجعلها كرامه من الكرامات واحد ثاني من كرامات اسياده دول ولا يا دوب لا ان هو يقولك خرج على المنبر يوما وقال اشهد الا اله لكم الا ابليس صلى الله عليه وسلم فقال الناس كفر كفر فسل السيف سلطا ونزل من على المنبر ففر الناس من المسجد وفعل ذلك بيقول هنا بيقول هو رضي الله عنه هنقول لا رضي الله عنه في 30 جمعه في نفس اليوم يعني في 30 جمعه في ليله واحده بقى كفر بواح والله العظيم يعني الخطر العظيم ان دي تذكر ضمن الايه الكرامات ده كفر ناقل عن المله ان الانسان يجعل المع... انه ولا شوف ازاي ده انسان واصل لدرجه ان هو المعاصي عنده ما تفرقش <تصفيق> يعني اللي يقول ان الانسان يفعل فعله ده يبقى له النص هو بالك لكن اللي يقول ان الكفره والمسلمين والمجوس والدروز كلهم يعني باراده الله يبقى هو ده اللي وصل الى اعلى المراكز اللي وصل الى الفناء بالفناء اللي هو أن يشعثاً بالع... بالإنعدام وهو في الحقيقة عندهم أصلاً لا استبكة لو وصلت إلى إيه؟ إلى وحدة الوجود بعد ذلك بداء كلها مبدأها من قدرة القدر ووصل في النهاية إلى وحدة الوجود ودول طبعاً بره فرق الأمة بلا, بلا شكل ها؟ اللي يقول بإرادة إيه؟ بس معلش بس هو عشان منجوس ان هو شاف نفسه وبالتالي فاللي يشوف نفسه يبقى هو ده اللي ايه اللي هالك وبعضهم بينسب الظلم الى الله وبرده ده كفر ولا ادو بالله اللي يقول ان هو عذبه يعذبهم على فئله لا فعلهم ان هو اصلا يعني القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتلى بالماء بيقول ان ربنا هو اللي اراد ان هم انها تضل وبعد كده يعذبهم عذابين ويقول اشياء فظيعه سوفاتي بك روحها لا هذا والله فال جبريه الغلاد اللي هم بينسبوا الظلم الى الله او بيقولوا بالاباحيه للكفار ايوه نعم الكثيرون اهل السنه ما عندهم لا بنشك ان هم عندهم ان كل ما يثبت اراده الانسان يبقى كذب يبقى ضال وبعضهم ممكن يقول يعني بالتضليل او يعني التكفير ممكن ما يكونش منصوص عليه لكن هم شغلهم الشاغل في ان اثبات كما ذكرنا من ان هو ان ان كل شيء الانسان مجبور عليه لا دخل له به افعاله الاختياريه كالاضراريه هي سواء بيقول ان تكليف الناس بالشرائع من جنس امر الاعمى بنقص الكتاب ويعني يعني وان جت تكليف المقعد بالطيران نحو ذلك هم طلب ان هو فعلا ربنا اكلفه ما لا يطيقونه ولا يحتمل وبعدهم يقولوا ده المتكلمين منهم بقى اللي هم في الحقيقه الاشاعره ان هو طبعا اللي اخترع العقيده الفظيعه دي الجحيم اصلا اول ما انقال بالجبر الجح جه ده هتلاقيه جمع في كل اسوء ايه اسوء العقائد اللي تفسد الدين في الاثنا صفات معطل وفي ال ايمان والوعد والوعيد مرجئ غايه في الارجاء وفي القضاء والقدر جبري فهو الحقيقه ان زي ما قلت لكم فاكرين قصه رجوع ابو الحسن الاشاعري كانت ايه في القضيه بتاعه الجبر دي بتاعه الاخوه مش كده وهي دي قضيه الجبر اصلا لان هو رد على المعتذر ان خلق الزواج يستلزم بالقطع خلق العمال مش كده لان اذا كان الطفل الصغير ده الثلاث اخوه ده اللي, اللي مات صغير قال يا رب ليه ما خليتنيش اكبر عشان هي لو انت كنت في ارتباط بين الاثنين مش كده ان ليه ما خليتنيش اكبر علشان اعمل زي اخويا وابلغ منزلته فيقول له ان الاصلح ليك ان انت كنت ايه تموت صغير ها مالهم ليه ما هو الكذب هنقوله عن الثلاثه مذهب بمو... م والكلام المكتسب موجوده عند المعتزله والاشاعره واهل السنه ف فتنقول قال له قال له في هذا ثالث بقار الجحيمي ينادي يا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا اكبر ولا افعل فوهت الرجل فالاشاعره اصلا في المرحله المتوسطه برضه ماله جدا الى الجبر من الناحيه الاخرى بس هو ما مستعملش الالفاظ الفظيعه بتاعت الجبريه لان الراجل برضه يعني ايه انا باحث عن يعني او في الجمله يعظم الديفاش ربنا يغفر مننا قال لا هو عادل منه ان يفعل ذلك عادل انه يعاقبهم على ايه على افعاله هو دون ان يرتكبهم شيئا وقالوا ان الاباده فاعلون مجازا مثل سقطت الورقه سقطت الورقه في الحقيقه ايه هي ما عملتش حاجه ولكن اسقطت لكن لما تيجي تعربها تقول ايه سقطت فعل ماضي والورقه ايه فعل فاعل ده فعل ايه مجازي مات الرجل ولدت المراه كل الحاجات دي هي المراه بتقول بتولد ازاي ده هي تلاقي نفسها الرحم بتاعها ايه قاعد ينقبض وتتراخى وتتخض الاضبر عايز يطلع فهكذا يقولوا دي افعال مجازيه زي جرى الدم في العروق كل دي الافعال بقى ضرب وزنى وسرق وامن وكفر افعال ايه مجازيه فيقولوا الكسب معناه اقتران القدره الحادثه للقدره الانسان والاراده الحديثه بالفعل من غير قصر يعني هم فرقوا الجبريه الغلاه الجبريه اللي هم الجبريه فقط ما هماش ايه بقى حتى لو قوس اباهيه في ابن الجبريه بيقولوا الانسان لا قدره له ولا مشيئه الانسان ما لوش قدره ولا مشيئه على افعاله اصلا الاشاعره قالوا للانسان قدره ومشيئه ولكن بلا اصل في الفعل قالوا بالاقتران فقط زي يسمونه الاقترانية يقترن عنده الارادة الانسانية مع الفعل من غير اصر لا ده اصر في ده ده لا اصر في ده انت وانا اتوجدنا في نفس التوقيت وفي نفس المكان دلوقتي لكن انا كنت تتبع في وجودك في الحياة ولا انت كنت تتبع في وجودي بخلاف انا وابني أو انت وولدك وولدتك والدك والدتك مش بس اختاروا معاك في الوجود هما كانوا ايه سبب في الوجود ولو في اثر في في في وجودك وان ما كانش الاثر ده اثر مستقل ولا ان الاثر هو المنشئ للوجود ده بل هو في فعل تم اكتسابه حتى وجد ذلك وربنا هو الذي انشأ والذي خلق والذي اودع سبحانه وتعالى بس اولد من خلال ابو وام فاحنا نقول ربنا اوجد افعال العباد وخلقها من خلال القدره والاراده الانسانيه هما بيقولوا بقى الاشاعره ان القدره والاراده الانسانيه مع الفعل زي انا وانت اقترنا في نفس الزمن ولكن من غير اثر وغلو في كل ذلك بس مش في الجزئيه دي بس كمان مش في الجزئيه ده افعال العباد الاختياريه بل قالوا الكلام ده حتى في النار قالوا النار ما بتحرقش ده ربنا يخلق الاحراق عندها أهل السنة يقولوا نار تحرق لأن الله يخلق الإحراق بها في فرق بين بيها وإيه وعندها يقولوا الماء لا ترويش ربنا بيخلق الرية عند شرب الماء ده مبلغة في نفي الأسباب كل العقلاء يقولوا عليهم الكلام ده غلط لأن اللي بيشرب مره بيرتوي احنا نقول إن ربنا يخلق الرية بالماء أخذ بالكم في فرق بين عند شروب الماء وإيه وبالماء ربنا لروا بالماء أحيا بالماء كل شيء نحي سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيء حي مش بس اقتران معانا خدنا صعبه الكسب عند الاشاعره اقتران والكسب عند اهل السنه ان الكسب له اثر ان الفعل العبد يفعل وفعل هو بارادته المخلوقه التي خلقها الله له والكسب عند المعتزله ان العبد اخلق فعله ولا قدره لله على فعله الاختيار مم. ايوه زي اب وامه وولد لا عند الاشاعره ان الاراده والقدره والفعل عباره عن اخوات مفيش واحد اثر بوجود الثاني اتولدوا مع بعض من نفس المصدر بس وفي نفس التوقيت اما عند اهل السنه بنقول لا ده زي الاب والام والولد اللي تولد وربنا خلق الثلاثه عند الاشاعره زي بقى اللي صنع اله هو اللي عملها بنفسه عند المعتزله المعتزله هم قالوا ان الانسان هو اللي بيخلق فعله وواضح المبين طبعا لان الانسان عاجز انه يخلق لا يوجد الا ما شاء الله سبحانه وتعالى ف ف ده ده طبعا بالتاكيد انه مذهب متوسط شويه ما بين ما بين الجبريه وبين ايه اهل اهل السنه اللي هو مذهب الاشاعره يميل الى الجبر لكن الفرق بينه وبين الجبريه ان هو اثبت ايه قدره واراده للانسان بس قالهم بلا ايه بلا اثر وقالوا الانسان فاعل باستفاء المجازا وفي الحقيقه تلاقيها هي عبارات الجبريه عقيده الجبريه بعبارات احسن تهذيبا شويه ولذلك هم جبريه في الحقيقه عباراتهم واعتقادهم واعتقاد الجبريه بس العبارات غير عبارات الجبريه لا ليس انسان له قدره العباد لا يفعلون شيئا العبد منفائل فقط لا يفعل على الإطلاق وهكذا فذلك كان مغلط آل السنة يقولوا العباد فاعلون حقيقة لأن الفعل الحقيقي عندهم معنى أن الإنسان يفعل بإرادته نعم ما هو لما تيجي تعرف فهي كده تبصت لائم آل السنة وسط جدا وصف ما بين الجبريه سواء كانوا بالاسم ولا باللفظ فاغبل بالحقيقه ولا باللفظ بس يعني ناس بنقول ان هم عشان يقولك الاشاعره مخنفه الجبريه يعني هم جبريه بس مش عايزين ايه يكشفوا عن نفسيهم وانهم قالوا الفاظ توهم ان هم قريبين من اهل السنه ولكن الحقيقه ان هي نعقيد الجبري فاللي بيقولوا ان الحقيقه ان اهل السنه ما وصل بين المعتزله وبين الايه وبين الجبريه بانواعهم الناس دول اه هم المتاخرين بيظنوا ان الاشاعره هم اهل السنه وربناك وبالتالي فبينسبوا كل هذا الى اهل السنه ده كلام باطل على فكره يعني الكتب اللي يعني هي بتدرس في الازهر مختلفه في دارك فيها تناقض شديد يعني دي غير بتاع ثانوي وبتاع ثانوي من سنتين غير اللي بتاع ثانوي من ايه من اللي قبل كده كتب بتاع الشيخ سليمان تنطاوي الجديد ده هو فيه بالتاكيد ان هو مع ان هو بيقول في الاخر ان الاهل الاشاعره عقيدتهم لا بأس بها ان هو واخد عقيده المعتزله الى حد كبير وان كان بالتاكيد يعني اهون من يعني ما طرحنا اهون من المعتزله بس جمع المتناقضين في نفس الكتاب في الحقيقه يعني بس هو في الجمله اهون مما قبله ان هو بيو بيو بيو بيثبت القضايا الاساسيه اللي يجب الانسان يعتقد يعتقد مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى عدل وان ربنا عز وجل لا يظلم الناس وانه هو سبحانه وتعالى كل شيء بمشيئته وبيثبت ان عباد عباد يفعلون حقيقه لكن لما جه يربط بين الحاجات دي بقى قال الاثنين مع بعض المذهبان المتناقضين في الحقيقه هو كتب سنه ثانيه ثانوي اللي فيه قضيه القضاء والقدر متناوله لكن ده احسن من اللي قبل كده انه كان بياخد اللي قبل كده كان بياخد كتب الايه الاشاعره كتب الاشاعره صراحه مساء الله يجزيك العفو والعافيه لا انا قلت الاول حاجه عقيده اهل السنه مش كده لا بدي هي دي تعتقدها ان ربنا عالم وكتب واراد وخلق وخلق للعباد قدره واراده بها تقع افعاله وقلنا ان المثل الصح في الموضوع ده مثل الاب والام والولد الانسان ربنا خلقه من خلال ابوه وامه وربنا خلق افعال الابداع من خلال قدره الانسان وارادته والتلاته مخلوقين لربنا لا مش بس خلق لنا ايد جوه نفسك الاراده اللي ربنا خلقها خلاك ت... ايه اللي اتحرك الايد بالظبط ربنا اللي خلقها لا ما سبناش ربنا ما فيش حاجه يسيبها ما فيش ساب هو اللي قدر ده باستعدل منه سبحانه وتعالى انه جعل العبد يفعل فعله جعل العبد وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا وقال عن فرؤون وجعلناهم ائمة يدعون الى النار أي والسوء في نفس العبد هو ربنا اللي خلقه كده وهو اعلم به طب ليه خلق شر في الدنيا عشان زي ما قلنا فيه خير مش ممكن يحصل الا لما الشر ده يوجد طب هو ما ظلمش اهل الشر لا ما ظلمهمش لان هما اللي عملوا الشر قطعاً. ربنا خلق القدره للانسان انه يعمل المعصيه دي وربنا يعلم ذلك وامتى عملتها بارادتك وقدرتك المخلوقه لما يتعب يقول لا يسالوا عما يفعل هو بيسالوه وان وان الله ليس بظالم العباد جزاك الله خير لابد ان نوقن بان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون دي حقا وان ونوقن ان كل شيء في الكون ملكه وارادته وسفرنا صح لا حاجه ثانيه خالص ان التوفيق خالق الهدى في قلب الانسان هدايه البيان والارشاد هدايه التبليغ الناظر عز وجل لا يبين العباد اللي هو يدعوهم الى الهدى اودايه الدعوه بين واعطاهم قدره واراده وكانت مخلوقه بس لها اقص اختلفوا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته الى رافضه الغلاء وناصبه الجفاء الى غير ذلك الفرقات المساله الرابعه اللي هي من اكبر او هي في الحقيقه بقى من حيث العدد اكبر فرق اكبر عدد من المبتدئين ينتسون اليها هي ماذا؟ الاختلاف في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاميان والخلافه واهل بيته فرقه الشيعة الضلال اكبر تجمع بدئي من حيث العدد منسوب الى اهل الاسلام فاما الرافضه الغلاة اللي هو الغلو في اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام الوصف الشامل للرافضه هو تفضيل اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام على من عداهم من اصحابه عليهم ادرى الله وعن الرافضه خصوصا يعني هو نقول ان هؤلاء على فرق مختلفه فواضح الرفض اصلا نابع من رفض هؤلاء الشيعة لزيد بن علي بن الحسين علي زين العابدين اللي هو نجا من واقعة كربلاء التي قتل فيها ما الحسين رضي الله عنه مع اهل بيته ابنه زيد بن علي أتاه الشيعة ليبايعوها الإمامة وشرطوا عليه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فقال بل أنا أتبرأ ممن يتبرأ منهما فرفضوه وذهبوا إلى غيره والله في الحقيقة كذبوا على غيره والشيعة يعني إذن قلنا أنهم الفرق اللي هي فرق الرفضة أو الرفضة اللهم الشيعة الإمامية الاثنى عشرين الذين يعتقدون بأن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي علي بزك سموا اماميه وان هم بيعدوا الامامه ركن من اركان الاسلام زي الشهادتين والصلاه والاستمذجاء من لا يعلم وجود الامام ولا يعتقده يبقى لا يكون مسلما ركن من اركان الاسلام الامامه ولذلك عامتهم يكفرون اهل السنه ويغارون كالمرتدين وان كان بلا شك يعني التقيه وال والدعوه السياسيه اثرت تاثيرات اخرى جعلت الكثيرين يكتم هذا الاعتقاد ولا يظهره ليجرب طوائف من اهل السنه الى تلك البلع مجتمع الرافضه مجتمعون على سب الصحابه رضي الله عنهم واكثرهم يكفر ابي بكر وعمر ويصفهم بصنمي قريش وبالطاغوت ونحوه ذلك ولا يهذه بالله ولا شك في ان هذا الاعتقاد منافي ل ان المستفيد على النبي عليه الصلاه والسلام منافي للقران والسنه لذلك بعد اقامه الحجه وبيان فضل ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فان هذا الاعتقاد يكفر صاحبه الرافضه كما ذكرنا الوصف الشامل لهم اللي هم انهم ان يعتقدوا بالامامه في بعد رسول بكره الدين وانها منصوص عليها في علي ثم الحسن ثم الحسين ابن علي ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ابن علي زين العابدين ثم جعفر الصادق ثم سلسله من الائمه اظن موسى معذرك موسى الكاظم اظن مش عارف تحفظهم كلهم يعني الى 12 امام 11 منهم مضوا والثاني 10 هو محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب من اكثر من 1000 سنه في زعمهم والراجل انها شخصيه وهميه اصلا يعني ان هو الحسن هذا العسكري لم ينجب ذريه ولكن هم زعموا ان له ابنا اخفاه عن اهل الناس وادخله استرذاب حتى لا يصل اليه اعداؤه فيقتلوه وهم الذين ينتظرونه على انه المهدي المنتظر الذي يخرج في اخر الزمان ويعيد الملك لاهل البيت ولذلك الى يومنا هذا لم يعلنوا امامه ولا خلافه اكثريهن لم يروا خلافه انما يسمونه ولايه الفقيه ان الفقيه ينوب عن الايه على الامام على سبيل السبيل المؤقت وليس على سبيل انهم خلافه اسلاميه ونحوه ذلك لان هم 12 واحد زفتهم الاثنيه الجعفريه لان هم بينتسبوا لا جعفر الصادق ابن محمد الباقر وكلهم من ائمه اهل العلم والسنه ولكنهم ينسبونهم كما ذكرنا الى اليهم عامتهم مخدوع لانهم نظامهم من العادم ولا يفهمون القران ولا السنه ويسهل خداعهم بالاكاذيب وظلوا يخدعونهم مده فيما يسمى بزمن الغيبه الصغرى ثم بعد ذلك يعني لما اكتشف ان الغيبه دي هت حت يعني هتكشف انها باطل فقالوا بالغيبه الايه الكبرى الغيبه الصغرى مع انه كان بيتصل المهدي في ذلك استرداد ببعض الخاصه فكان كل شويه تجيلهم الاوامر بيفعلوا كذا والتشريعات واللي من خلال المدعين لهذه العلاقه ألفوا كتاب اللي هو الكافي اللي هو عمدتهم اللي هو عندهم زي البخاري عندنا مع انه مليء بالاكاذيب والضلالات والبدع والمنكرات وبعدين قالوا لا انقطعت غايبه كبرى واختفى اختفاء نائي ولا اتصل باحد في مدينه سرى من راه في العراق لكن هي ايران ليه يعني انت تحولت للمذهب الشيعي بالحجم الكبير ده في ده عصر الدوله اسمها الدوله الصفويه حوالي قرنين او ثلاثه قرون هي اللي فرضت المذهب الشيعي بالاضطراد لغايه ما معظم الناس هما كانوا موجودين بس ماكنوش بالكثره دي يعني موجودين في العراق موجودين من ازمنه طويله و يعني لكن الماده الدوله الصفويه دي كانت دوله شيعيه فرضت المذهب الشيعي ايوه نعم متاخره عنها قليلا وكان بينها وبين الدوله العثمانيه قتال ونزاع هنقول حاجه بالنسبه الى الرافضه منهم رافضه وغلاه في الرفض والرافضه دول يعني لو نقول كده ان فرع الشيعة ثلاث فروع رافضه وغلاه في الرفض اللي هم يعني يغالون في اهل البيت غلو فظيع وهم الذين يعتقدون الالهيه الائمه ولا يرضى بالله منهم طوائف تصرح بالالهيه زي النصيريه العلويين اللي بيقولوا علي هو الله ومنهم من يؤله غيره زي الاسماعيليه والباطنيه بتطبع عمومهم ان الامام هو الاله زي ما قلنا في الباطنيه في العقائد بتاع في الاثنا عشر كان بيقولوا ما شئت لما شئت الافضل فاحكم فانت الواحد يقاروا منهم الدروز اللي يؤله الحاكم باسم الله فدي فرق كلها خارجه من المله خارجه سنتين ثانوي فرقه ومنهم فرق تعتقد خطأ الوحي او خيانته فبعضهم بيقولوا ان الامين خان خان الامين وبعضهم بيقول اخطا انه كان يجب ان ينزل على علي فنزل على ايه على محمد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ومنهم من يقول بخطأ او بتحريف القران او ورود مصحف اخر فدي كلها من فرق الغلاة غلاة الرافضه الخارجيون من المله ليسوا بمسلمين هؤلاء الذين يعتقدون خطأ الرساله او بنبوه احد بعد النبي عليه الصلاه والسلام البيئه دي هي التي هيات ظهور الفرق البهائيه والبابيه البابيه ثم البهائيه الفرق دي من انتشارها في الشيعا اكثر من ده مصدر الايه وان كانوا هما الشيعي بيكفروهم في الحقيقه الشباب اللي هما الشيعا الاثنا عشريه حتى كان لسه كلينتون بيحزب يحملهم مسؤوليه سلامه الطائفه البهائيه بيقول دي حاجه افظع حاجه ان الانسان يخسر من اجل اعتقاده هو قوانين بالردة هو اصلا البهاء والبهاء كده هما قتل على الزندقه والكفر لانه ادعى النبوه وادعى تاليف كتاب يعني نسخ من القران جزامه سماه الاولاني البيان العربي والفارسي وبعد كده مات مقتول فجه خلفه خليفته كانوا محضروا حصلت نزاعاتش ما بينهم فاللي انتصر في الاخر اللي هو البهاء فادعى نسخ البيان واللستاوي الايه الاقدس كل واحد بيقلب بقى و... و البهائيه هما اللي انتشروا وما زالوا منتشرين علاقتهم باليهود علاقات حميمه جدا وتجمعاتهم في شيكاغو وفي اوروبا و... وامريكا الشماليه كثيره وتوجههم نحو حيفا موطن موت البهاء وعبد البهاء ده اظن لما ضف في اسرائيل في حيفا في اسكطيب وقبلتهم الى هناك واكثر من يعاونهم اليهود العلماء من البيئه دي هي بتشرح لذلك اللي قلنا ان عند الشيعة هناك من يعتقد بخطأ الوحي وتخريف القران ويعني وقلنا اللي بيقولوا بالالوهيه لغير الله او نبوه غير محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لا شك فيه وفي مكنا من يقول بتحديث القران دول سموهم غلاة الشيعة منهم الفرق الباطنيه اللي بنقولنا من منهم الاسماعيليه والظهره من الاسماعيليه والدروز والعلويه كل دول ايوه دول يسموا غلات الرافضه غلات الرافضه الرافضه الذين ليسوا بغلام بيقولوش بالنبوه بنبوه احد ولا بيقولوا ياتي بعد النبي عليه الصلاه والسلام ولكن اعتقادهم فيها غلو من جنس غلو الصوفيه في الائمه في, ال... في الائمه يعني هو بيعتقد له صفات هي تقترب من صفات الاله بس ما بيقولش عليه اله والادرك دي حاجه محتاجه اقامه الايه الحجه يعني الخميني بيقول نحن نعتقد معشر الاماميه الاثني عشريه ان ان الائمه بلغوا مبلغا لا بلوغه بلغوا مقرب ولا نبي مرسل طب ده كده اعلى من الايه ان الانبياء ده في الحقيقه وان كان هو لم يقل انهم ايه انبياء دول لهم لا طبعا يقولوا ان نحن يقولوا انهم يعتقدون ان لهم سلطانا على كل ذره من ذرات الكون والغلو فيهم بقى في عبادتهم بالطواف حول قبورهم وطلب القضاء منهم بزعم التوسل ولكن كما ذكرنا ان دي فرق ما بتصرحش بالوهيت غير الله ولذلك بنقول عقائدهم هي عقائد كفريه فعلا ولكن تحتاج الى اقامه الحجه عشان نقول له ده انت كده بتعتقد ان هم اكثر من الانبياء او اكثر من الالهه ولا شك في ان هذه عقول اقوال كفريه فلكن ال رافضه بيق... لكن الرافضه في الجمله اللي هم الشيعة الايرانيه يعتقدوا في الجمله في القران واستدجوا به و... نبوته الرسول عليه الصلاه والسلام اشهاد لا اله الا الله محمد رسول الله ويقام الصلاه ويؤتى الزكاه وصوم رمضان مع اختلافات والحج لكن مع اختلافات في في الكيفيات الفقهيه في ذلك لكن هي هم بالجمله اصول الاسلام يقرون بها كما ذكرنا هم عقائدهم عقائد كفار بنتي الغلو في اهل البيت لكن تحتاج الى اقامه الحجه سب ابي بكر وعمر والطعن في الصحابه واعتقاد كفرهم بالعموم كل الصحابه كلهم كفروا ايضا هذا من نواقض الايمان لكن بعد اقامه الحجه لاجري كثره الجهل كما ذكرنا هم من عوام الاعادم اكثرهم جاهل لا يدري ويعني يضلل عن فهم القران ونحو ذلك فرقه اخرى هي عند اهل العلم باتفاق من جهه اعتقاد الصحابه والامامه ليسوا بكفار اللي هي الشيعة المفضله اللي هم اتباع زيد بن علي الذي رفض ان يتبرأ من ابي بكر وعمر بل وقال هما إمامي هدى ولكن علي أفضل منهم فذول الشيعة المفضلة بيقولوا أن أول خليفة بعد رسالة أبو بكر ثم عمر بس أفضل منهم علي النأبي صالب وقالوا بجواز إمامة المفضول قالوا أن علي مفضول بس هو أفضل والشيعة الزيدي منتشرون باليمن وأمان ونحوها من البلاد فلكن هما أقرب إلى السنة في هذه الجزئية ولكن هما في عقيدهم الأخرى عندهم اعتزال وقالوا في نفس الصفات وفي اعتقاد التخليد المرتكب الكبيره في النار عندهم اعتزال ميل الى الاعتزال والرافضه اصلا اكثر اكثرهم معتزله وان كان فيهم من يعتقد اعتقادات اخرى في القضاء والقدر غير خلاف عقائد المعتزله المعاصرين اللي هم الاماميه دلوقتي وواضح ان هم في قضاء وقدر وقدر واسم الصفات ليسوا كالمعتزله اهون منهم بكثير لكن عقائدهم في سب الصحابه وفي الطعن في الائمه وفي الغلو في البيت عقائد فظيعه ولا يدري بالله كما ذكرت امثله من كلام الخميني فالشيعة الزيدية ليسوا كفارا باتفاق العلماء من جهه اعتقادهم في الصحابه لانهم يتبرؤ لكن بيدعى ضلاله واستحق العقاب لان علي رضي الله عنه قال لا اوتى على احد يفضلني على ابي بكر وعمر الا جلدته حتى الفريعه 80 فالطعن في امامه احد من الائمه ابوبكر او عمر او عثمان اولي لا شك ان ذلك بيدعى ضلاله وتقدم علي على ابي بكر وعمر في الفضل بيدعى ضلاله يبقى فرقه ضمن اهل السنه كانت متقدمه يعني عشان المعتزله لما احنا قلنا المعتزله عقائد الاعتزال نفي الصفات ده اصلا من الكفر القضاء والقدر نفي الاراده وخلقه فعلهات ده اصلا يلزم منه ليه الكفر ونعاده الله فلو هو التزم يبقى كفر ثم بدل تزمت سب الصحابه معاصيه عظيمه سب ذكر عمر خصوصا والطعن فيهم واعتقاد كفرهم ده منافي للادله الصريحه للسمه كفر برضه بس بعد قمه الحجه لكن مجرد السب بس الراجح عند الجمهور انه ليس بكفر ان هو يقام اي حد او قذفوا يقام اي حد نقول ان الشيعة الزيدية ندمرهم يبقى فرقه شيعه اهل السنه ناس من اهل السنه قديما كانوا يقولون بان الخلفاء الاربعه بترتيبهم الخلفاء ابو بكر وعمر وعثمان ثم, ثم علي وعلي بن ابي طالب افضل من عثمان ولكن يقرون بخلافه عثمان ويفضلون ابي بكر وعمر على علي فاولاء ليسوا مبتدئين مخطئين فقط كانت دي مساله مساله خلاف يعني لا يضلل فيها المخالف مساله التفضيل علي علي عثمان في الفضل لا في الخلافه مساله يسوق فيها خلاف رغم ان المتاخرين السنه اتفقوا على تقديم عثمان كقول جمهور الصحابه رضي الله تعالى عنه وهذا هو الصحيح لكن هؤلاء لا يضللون ولا يبدعون الذي يضلل فيها المخالف ويبدع مساله الخلافه من ور قل امرهم الخلفاء ومساله تفضيل علي على ابي بكر وعمر فانطاعنا في خلافه واحد من الاربعه فهو اضل من حمار اهلي ومن قدم علي على ابي بكر وعمر فهم صدق ايضا لكن بدعته غير مكفره تفضيل علي على عثمان في الخلافه ضلال لانه طعن في خلافه عثمان الفرقه المناه الم... المضاده لهذه الفرق الرافضه فرقه الناصبه للجفاء النواصب الذين ناصبوا اهل البيت الاعداء وهي فرقه انقرضت وذلك كان في العهد الاموي وكانوا يعرنون سب علي رضي الله عنه وسب اهل بيته على المنابر وردت في اواخر عهد معاويه ربما يعني لم يشدد معاويه رضي الله عنه في يعني الانكار على من فعلها لم يامر بها هو ولكن كان يامر يؤمر بها في اخر الزمن يعني في سب عليه رجعنه يعني دون يعني قطعني في خلافته بل كان معاويه يقبل فضائله بل ويروي يروى ذلك في مجالسه علنا هذه الفرقه كما كما زادت بعد في عصور بني اميه واعلنوا بالنصب يعني وسب اهل البيت ونصبوه العداء وشد كرب أهل البيت كثيرا في أواخل عصر الدول الأموية وأواخل عصر الدول العبتي حتى قتل من قتل منهم وسجن من سجن وعذب من عذب من أهل جرية عليه رضي الله تعالى فلا شك أن هذا أيضا لأن حب أهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام فريضة ولا بد من تعظيم قدرهم لأجل قرابتهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم أحد السقلين ترك ثقلين كتاب الله وترك اهل بيته فاهل بيته لا يجدون على ضلاله ولا تزال ائمتهم العلماء منهم ناصحين لائمه المسلمين وداخلين في الطاعه وليس عندهم ما يزعمه الشيعة الضلال في يعني التقيه او غير ذلك بل هم يعني من ضمن اهل السنجه فمناصبتهم العداء معاداه اولياء الله سبحانه وتعالى ولاهل بيت النبي اصصلى الله عليه ونصلي ونسلم عليهم في صلاتنا صلى الله على النبي و اله و صحبه فهذه الفرق الاساسيه او المسائل الاساسيه التي حدثت فيها افتراق في بين فرق الامه وكما ذكرنا تاخر ظهور الفرق المخالفه في توحيد الالوهيه الى عصور متاخره في قضايا عباده القبور وكذا التحكم الى غير شرع الله وموالاه الكفار لان هذه اساسيات التوحيد التي يعني كثره ادلتها واستفاضه ولا شك ان الفرق المنصره لها اعتقادات مختلفه سوف اث ذكرها ان شاء الله في قضايا الايمان بالملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر لكن هذه هي الاصول الكبرى لفرق اهل البدعه المخالفه لمنهج السنه والجماعه يقول والى و... غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع والانتحال الانتحال يعني بانتحلوا الح... ان هم اهل حق وليس كذلك وكل طائفه من هذه الطوائف تحزبت سرقا وتشعبت طرقا وكل فرقه تكفر صاحبتها وتزعم انها الفرقه المنصوره انا شاك ان الفرقه المنصوره الناجيه هم اهل السنه والجماعه الوسط بين هذه الملال كلها الخوارج ممن يصب عليا رضي الله عنه وكان كثير منهم ممن يذكر عثمان لكن ليس يعني يعني هماد ممكن يكون قريبين من النصر ولكن ليس كنواصب الاصلي اللي هم بيسبوا عليه من غير ان ان يرو كفره وما تشاؤون الا ان شاء الله ما هنا نافيا ام نكر موصوله ما هنا نافيا بلا شك المقصود هي ما تشاؤون يعني لا تشاؤون الا ان شاء الله نعم فروقوا عمر عشان اتصلوا بالخلافه اغتصبوا الخلافه قبل علي ان علي كان منصوص عليه ودول كتبوا الامر واغتصبوه ايوه المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بشؤون دنياكم لنحو تادير النخل ونحو زراعه انواع مثلا من البذور او استماره وراحه ذلك من يستدل به على فصل دين عن الدنيا يصل الى الكفر يا روزه بالله لان من الدنيا الزواج والطلاق والقرآن نزل بذلك فنقول له تقصد ذلك يبقى يخلص بذلك